ربی کا بہ جکھری اجن جا ربنی جاخ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 يَعْرِفُنِي وَيَرِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّي أَن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 قال آيتك الا تكلم الناس قال آيتك الا تكلم الناس فلا فلا ينسويا قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم سفلا فليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه لك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 ريما اذ انتبذت من اهلها اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا إِلَئِهَا رُوحٌ نَقَاءَتْ مَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك لِأَهَبَ لَك, لأهبى لك ذَكِيَّاءَ قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً وكان امرا مقضيا فحملته فانتبدت به مكانا قصيا فجاء اهلنا خاضوا الى جذع نخله طالت طالت قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ تَرَيْنَ مِنَ البَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ شيئا فريا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا ويوجد یا ریل پالو کھیلی مان فلم دس بیا پالی ابو دلہی البالی مبارئی نو بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت سوح زال مر پولا لیام سرو مل مل سوان سوبان سبح لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى مِن بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا تَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ اسْمَعُ بِهِمْ وأبصر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 سلوقا نسويا يا ابتي انني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي لئن لم تنتهل أرضا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزل ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له علي اواذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا پلک بھی صادق الوعد سواد رسولا وصو ن والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا می پی نریمل ومی الرحمن خروا خروا سجدا فمن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يصف سوف يلقون غيا إلا أنه كَتَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا